تتقلب فيه القلوب والأبصار اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات العظيمة أن تتقبل منا ومن المسلمين أجمعين اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال اللهم وجزهم خير الجزاء وعلى إقبالهم وعلى عمارتهم لهذه الأماكن اللهم وبكل خطوة خطوها إلى المسجد ارفعهم بها درجة وحط عنهم بها خطيئة اللهم واجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا عائذون بك من شر ما عندنا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 Haya ala al-falah Qad qamati assalatu qad qamati assalatu Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah مستقيم واعتدل استو الله اكبر الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عبادون ما اعبد ولا وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ الله أكبر الله أكبر Inna Allaha ni manhamida Rabbana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 Ihdina الصirat al-mustakim صirat al-lazien an'amta غير el-magdubi alaihim wala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 Allahu akbar Samia allahu ni hamida Habbana wala kal hamd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 Allahu akbar R provin司isen abelson bartizitu её bain alain konorea lartzena restless suspeключatia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 Allah Allahu akbar Allah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 أدى المسلمون هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعائر صلاة المغرب لهذا المساء